وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ ما فعلوه الا قليل منهم ما كانوا الا قليل منهم ولو انهم فعلو ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تسبيتا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُّوا مَا نُوعَونَ الْنِيشَةَانَ قَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَتَ بِيشًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَذُنَّا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك اُذْلُمُ مِنَ اللهِ ذَلِكَ كَذْلُمٌ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا وَكَفَى بالله, بِاللهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا باتا او فيرو جميعا يا أيها الذين امنوا قروا حصر ان فيرو باتا ام جميعا وان منكم لمن لبث وَإِنَّ مِنكُم لَّنَسْفًا ضِعْفًا وَآخَرِينَ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا فَإِنْ لَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّ وَلِي أَصَابَتْكُم شَرٌّ مِنْ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فوقات في سَب اللههِ ال الذيينَ يشرون الحياةَ الدّابِدآ آخره فقات في سَب اللهَّينَ يشرون الحياة الّاب